يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا لَا ت أ ك ا الْرِبَاءَ ا ض ا ا مُضَعَفًا وَاتَّقُوا ف ل ل تُفْلِحُونَ ا ت ق و ا ا ل ن ا ا ل س ي أُعِدَّتْ للعلوم ك ا ف ر الاسلاميه لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و س ر إ ل ى م غ ف ر ة م ن ر ب ك م و ج ن ة وجنة عرضها ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ع د ت للمتقين ا ل ذ ي ن ينفقون في ا ل ب ل ض ر ا ا ا و ل ك ظ م ي ن ا للعلوم غ ي و ا ا ا ف ي ن عن ن ا س ا ا ل ل ل ه يحب ح س ن ن ي و ا ل ذ ذ ي ن إ ا ف ع ل و ا فاحشة أو م ي ه أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا ومن أ ف س ه شركه ر ا ا ل ل ه ف ا س ت غ ف ر و ا ل د ن و ب ه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ل ه موسوعه ا ل ذ ن و ب إ ل ا ا للعلوم ه الاسلاميه و ه ع ل أولئك م و ن ج ز ا م غ ف ر ة من ربهم وجنات, وجنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها, خالدين فيها ونعم أ ج ر العاملين خالدين فيها ونعم موسوعه النابلسي ت م ك للعلوم الاسلاميه ن ن وهدى ولا ت ح ز موسوعه أ ن ا ل أ ع ل و ن ا ب ل س ا للعلوم ن أ ت الاسلاميه م م ن يمسسكم ق ر ح فقد موسوعه س ا ل ق م م قرح النابلسي أ ي ا م د و ل ه ا ي ن ا ن ا للعلوم الاسلاميه ل ه ل ذ ن د ا ش ه د ا ء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آ م ن و ا وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين أ م حسبتم أ ن تدخلوا الجنه ة و ل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتم هو انتم تلقون محمد إلا رسول。 م ن ق ب ل ه ا ل ر س ل ف إ ن م ا ت قتلا أو ق ل ب ت ع ل ى أعقابكم ومن ي ن ق ل ب ع ل ى ع ق ب ه ف ل يضر ا ل ل ه ش ي ئ ا و س ي ي ج ز ا ل ل ه ا ل ش ا ك ر ي ن و م ا كان لنفس أن توت إلا بإذن ا ل ل ه النابلسي ل ل ع و م ا ل ا س ل ا ل ل ه كتابا و م ن يرد ث و ا ب النابلسي د ي للعلوم الاسلاميه موسوعه ب ي ل الله م ا ض ف النابلسي والله للعلوم ا الاسلاميه اغفر ذنوبنا موسوعه ا النابلسي للعلوم الاسلاميه ثواب ح ن ثواب ا آ خ ر ة و ل ل ل ه يحب ا ح س ن ن تطيعوا إن تطيع موسوعه ا النابلسي ر ن ب ل ا ل ل ه م و ل ا ك م و م الاسلاميه ن ص ر ي ن ن ق قلوب ي في ل بسم ا ل ل الله ا ل ن ا ر و م و ا ه م ل ن ا ر وبئس مثو ا ل ا ر م ي ن